الله بغيت القائل أتاه فبرمقة عيد الله وعيد الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جدار وقال فرعون يا همَّان بل لي طرح العلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأضل عيال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 وقال الذي آمن يا قوم يا قوم استبعون أهلكم سبيل الغشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة وإن الآخرة هي دار القرار